إذا السماء انشقت وأدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأدنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كدح فملاقي أما من أُوتِي كتابه بميله فسوف يحاسب فسوف يحاسب حسابه سيرا وينقلب إليها أهله مسرورا أما من أُوتِي كِتَابَه وراء ظَنْغِه فَسَوْفَ يَدْعُو تَبُرَّه وَيَصْلَى سَعِيرَ إِنَّهُ كَانَ فِيهِ أَهْمِكِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّيْ أن يَحْرَرْ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فلا أقاسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقاسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فَمَا لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يسكودون الله. الله. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر لهم أجر غير ممنون